اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم اشد وطأتك على روسيا اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب ديارهم ودمر أسلحتهم اللهم أنزل عليهم الأعاصير المدمرة والأمراض الفتاكة اللهم أحصر فِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمْ بددا وَلا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا